و أ س ر و ا النجوى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم ا ف ت أ ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم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 وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ا ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون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 ولا يسمع الصوم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب إ ذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحلم على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ا ء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون